فَإِنْ مَا مَرَّكْتَ أَيْنَ نَكُمْ مِنْ فَشَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ أَنْكِحُوهُنَّ نَبِئَ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَحَصَنَاتٍ غير, غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا متخذات أخدان فإذا احْصَنْتُمْ ثُمَّ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَادِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يُرِيدُ اللَّهُ ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم